إلهنا وسيدنا ومولانا يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام رحما بعد الموت لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات تيمن الارضين عدرج والحمد لله الذي الفرج يا فرجنا اذا اغلقت الابواب ويا رجا انا اذا انقطعت بيننا وبين الاهل والاحباب شكويا يا رافع البلوى يا الله لا اله الا هو وله الاسماء